بسم الله الرحمن الرحيم ابس واتولى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 ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا ساء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصبتنا الماء صبا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 فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وطاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة